تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت في بفكر عميق ترى ما سيروس عليه اختياري وماذا سيردوك ضلي رفيقي تفكرت يوما عيني شو رامز يا رسو علي اختياري ما ذا سقطو كظل غفيدي وقالوا سيضني كبحث دقيق قم نفسي لبحث دقيقي راكبت البحاره وسنة النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحي تدي للطريق ام تدي للطريق تذكرت يوما بما انا استطيع ما بفكر عميق صمت بشيخ وقور حكيم رفيقي فاذ بي على حين يا سن وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محياه اثار دهر وعينه انخت بما غناري فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهار وكثر طريقي فقال استمع إنه من يؤدي حقوق التاخي كعرد وثيقي ومن حيلة فضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيقي تجر منه جودا بصدر رحيبي ورأي رشيد ونصح رقيقي ومن نحن إلا صديق لقاحي فهل ما لغير انتشاف رحيبي جنا الليل إذ صاحبنا تندى نرا وهل كان احلو بغير المريق بصاحب الخير والعقل والصبر والنسيت اللقاء زهيق الحق